تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس.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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تمموا خبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تؤمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد